جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين يقول السائل هل لنا أن نفعل كما فعل ابن عمر من الخروج إلى السوق من أجل السلام فقط ولا يخفى عليكم ما في السوق من الفتن وأنها شر بقاع الأرض هنا مهم من السائل وقضية الأسواق وما فيها الآن من فشو المنكرات في أغلبها أو في كثير منها وما يوجد من تبرج أو سفور أو نحو ذلك فإذا كان الذاهب بذهابه يعرض نفسه للفتنة فدر المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا كان بذهابه يتعرض للفتن ويخشى على دينه أن يفتم في تلك الأسواق فلا يجوز له أن يذهب لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح أما إذا كان يذهب لهذه الخصلة التي ذكر ابن عمر أو جاءت عن ابن عمر رضي الله عنهما وأيضا للمناصحة بالحسن وبالكلمة الطيبة فيما لو تهيأ له ذلك وتيسر له ذلك فإن هذا باب خير يؤجر عليه بإذن الله تبارك وتعالى يكون ملقيا للسلام وناصحا للإخوان ومنبها لهم ففيستفيد ويفيد نعم يقول السائل إذا كنت في محاضرة أو درس علمي فهل أسلم إن كنت خارجا إلا مجالس العلم التي منشغل فيها الناس بالمذاكرة والتعلم إذا كان في القائد السلام عليهم شغلا لهم عن العلم الذي هم مستغلون به فلعل القيام وعدم السلام مراعاه لذلك قد يكون هو الأولى وإن القى السلام ولا سيما على منهم قريبين منه دون أن يقطع على الجميع درسهم ومتابعتهم فلا بأس بذلك يقول فضيلة الشيخ إذا جلس أحدنا في مجلس الكلام فيه عن أمور الدنيا ثم في آخره أتى بكفارة المجلس أو قام مسلما على الجميع هل يدخل هذا في حكم المجالس التي لم يذكر الله فيها المجالس التي هذه صفتها مجالس في أمور الدنيا لا ليس فيها ليس فيها أمور محرمة أو أشياء منكرة ولا أيضا فيها اشتغال بالعلم والنفع الديني والفائدة الدينية وإنما هي مجالس دنيوية بحتة فهذه لا لك ولا عليك لا لك ولا عليك ولكنك تكون خاسرا من جهة من جهة أنك فوت على نفسك مجلسا دون أن تحظى فيه بذكر لله تبارك وتعالى دون أن يكون منك فيه ذكر لله تبارك وتعالى ولهذا حتى المجالس الذي فيها بعض المصالح أو الأعمال الدنيوية ينبغي أن تعطر بذكر الله عز وجل وأن تشغل بذكر الله عز وجل ومن الذكر عندما يتحدث الإنسان يقول هذه من نعمة الله وهذا فضل الله ونحمد الله عز وجل ويتحدث وهو ماض على هذه الحال يذكر الله سبحانه وتعالى وإذا ذكر الأخ شيئا قال الحمد لله هذه من نعمة الله عليك ونحمد هذا كله من الذكر لله سبحانه وتعالى أو يذكر حديثا يتعلق بالموضوع أو آية أو حكما لأن الذكر في المجالس ليس مقتصرا على التسبيح والتحميد والتهليل بل هو أعم من ذلك ولهذا مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام هي من ذكر الله قوله عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر المراد بحلق الذكر مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والأحكام ولهذا يذكر أن أحد السلف كان في, في مجلس يعلم الناس الأحكام الفقه وكان في المجلس شاب فقطع الدرس قال يا قوم اذكروا الله قطع الدرس قال اذكروا الله يا اخوان سبحوا هللوا فغضب عليها أبو السوار النهدي رحمه الله غضب عليه وقال ونحن من اليوم في ماذا كنا المجالس العلم هي مجالس ذكر لله التي يبين فيها الحلال والحرام والأحكام نعم إذا دخل الرجل المسجد ووصل إلى الصف هل يسلم بصوت عال على من دخل قبله إذا كانت الصلاة قائمة لا يسلم أما إذا كانوا لم يصلوا يسلم على اخوانه الجالسين في المسجد يلقي عليهم السلام أما إذا كانت الصلاة قائمة وهم منشغلين بها فلا يلقي عليهم السلام نعم يقول ما سبب وجود أحاديث ضعيفة في كتاب الأدب المفرد؟ الإمام البخاري رغم أنه صاحب أصحي كتاب بعد كتاب الله كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يشترط فيه الصحة كما صنع في كتابه الصحيح كتابه الصحيح اشترط فيه الصح والصحة التي اشترطها في صحيحه من أعلى درجات الصحة وكتابه الأدب الذي هو ضمن كتابه الصحيح هو على شرطه أما هذا الكتاب وهو كتاب الأدب المفرد لم يشترط فيه رحمه الله الصحة وطريقته وجادته فيه طريقة أهل العلم في مصنفاتهم التي لم يشترطوا فيها هذا الشرط ومن أسند برئت ذمته إذا ذكر لك الإسناد فالإسناد بين يدي أهل العلم ومن خلال الإسناد يميزون بين الصحيح والضعيف والاحاديث الضعيفه يستفاد من بعضها في المتابعات وفي الشواهد قد يتقوى الضعيف بضعيف آخر لا يكون ضعفهما شديدا وقد يذكر الحديث في الباب استئناسا ولكونه يشهد الباب عموما فلأهل العلم في ذلك أغراض على كلنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يشترط في هذا الكتاب الصحة وكل حديث يذكره يسوقه بإسناده ومن أسند فقد أحال نعم يقول عندنا في بلدنا يوجد في بعض المقابر أضرحة وبعض عامة الناس يوصي بالدفن فيها فما حكم تنفيذ هذه الوصية؟ علما بأن الضريح يكون داخل سور هذه المقبرة إذا كان بمقصود السائل بن أضرحة ابنيه على القبور مرتفعه فهذا منكر وحرام ومذراء الشرك وأسبابه وقد قال وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه قال ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها لأن الصور والقبور المسيدة المرتفعة من أعظم ذرائع الشرك في قديم الزمان وحديثه ولهذا في الحديث الآخر قال أولئك شرار الخلق إذا, ما إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا له صورا وبنوا على قبره مسجدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام فاتخاذ القبور أو الأبنية على القبور ورفعها وتشيدها وأيضا اتخاذ الصور والاحتفاظ بها للصالحين هذا من أعظم ذرايع الشرك وأسبابه في قديم الزمان وحديثه وإذا كانت القبور بهذه الصفة فهذه قائمة على منكر ويدفن الموتى في قبور ليس فيها هذا المنكر وهذه المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن ذلك لما يفضي إليه من الشرك ولكونه ذريعة من درائعه ومفض إليه وهذا معروف في واقع كثير من الناس الذين ابتلوا بمثل هذه الأضرحة والتشييد لها والزخرفة والتزيين كيف أنها سلبت قلوب العامة وخطفت نفوس الجهال وأصبحوا يأكفون عندها داعين وسائرين ومتبركين ومستنجدين إلى غير ذلك من المخالفات التي مصادمة للتوحيد ومنافيه له نسأل الله عز وجل السلامة لنا أجمعين وأن يحفظ علينا ديننا إنه تبارك وتعالى سميع مجيب جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله